واترفنهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعت بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايعدكم أنكم اذا متتم وكنتم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 122-قال رب انصرني بما كذبون 123-قال عما قليل ليصبحن نادمين 124-فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 125-ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 ثُمَّ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 125-إلى فرعون وملئه قَوْمًا وكانوا قوما عالين 126-فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا مِنَ 127 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَغْرَمِ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ ومعين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 126-إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 127-والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 128-والذين هم بربهم لا يشركون 129-والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 121-سيقولون لله قل أفلا تذكرون 122-قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 123-سيقولون لله قل أفلا تتقون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 مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ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 ادههم الموت قال ربي رجعون قال ربي رجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم درزخهم الى يوم يبعثون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 122-قسروا أنفسهم في جهنم خالدون 123-تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 124-ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 125-قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضارون رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ خَسِرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمْنَا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 124-فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 125-إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم 129-قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 120-قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين 121-قال إن, إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون